ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا مَا أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قَدْ قَال جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ الذي أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 وَلا تَعملونَ مِن عمل وَلَا تَعملونَ مِنْ عمللٍ إَِّ كُن عَلَكُم شهودًا ابْتُ فيِيضُونَ فيِي وَلَا تَعملونَ مِنْ عمللٍ إِلَّ كُ عَلَكُم شهودًا إابْتُ فيِيضُونَ فيِي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 ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ أَجَادَ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الذّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ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 وَ دَن كُمْ سَواءُنْ عَلَن أَجَزِ عَن أَنْ صَدَرنَا مَا لَناَا مِم مَخِيص وَطانَ الشَّيطَانُ لََّ قُضِيَ الأمْرُ إِ اللهَّ وَعددَكُمْ وَعددَ الحَقّ وَعددتكُمْ فَأَخْلَفتتُكُمْ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني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 تحيتهم فيها سلام بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا انا كنا من قبل مسلمين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 وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَقُلْنَا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ لا لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ لَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 حَتَّى يَدْعُوَ فِي أُمَّةٍ مِّنْهَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم وَماَا خَلَقُ السَّمَا وَكِ وَالأَضْو وَمَا, وما بَينَهُ مَا ل عه مَا خَلَقُ لَاهُم إِلَّ بِالحَقِّ وَلَك أَكْنَرًا يَعلَمُون إَِّ يَومَ الفَصْل قاتُهُم أَجع يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُوَ مُنصَرًّا إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ يَغْلِ مَهْلِي يَغْلِي فِي الْبُطُون كَغَلِي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحليم.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 وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ تَذَالُكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ يَجْعَلُونَ رُسُمًا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسطناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم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 ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَانِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامَةُ فَإِنَّهَا مُلَاقٍ ثَقِيلٌ مَّنْ نَّاعِلٍ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِ الذي جعل مع الله الهًا آخر فلقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته كان في ضلال بعيد قال لا تفتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلِنْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلِنْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ, وتقول هل من مزيد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 ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون لدينا المزيد بسم الله الرحمن الرحيم يوما ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين ايديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم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 اقم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب يعطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم معكم قالوا بلا ولكنكم فتانتم انفسكم قالوا بلا ولكنكم فتانتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ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 يضاع عقلهم ولهم اجر كريم اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد وكلنا, لك عبد وكلنا لا مالع لما أعطيه ولا مرطي لما منعه ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كسوتنا من عور وأطعمتنا من جوع وأمنتنا من خوف وهديتنا من ضلالة فلك الحمد كله أولا وآخرا ولك الحمد كله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 فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم بعلمك الغير وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم أصلح لنا زيننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجلهه واجلهه in it.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 ربنا انت الحليم الذي لا يعجل وانت الكريم الذي لا يبخل سبحانك يا ربنا انت الغني ونحن الفقراء وانت العزيز ونحن الاذلاء انت القوي ونحن الضعفا ما احلمت علاما العصا وما اقربك ممن دعا نسالك يا ربنا ان تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسعوا ذلك ونقهم من الذلوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الله أخص منهم الآباء والأمهات والبنين والبنات يا ذا الجلال والإكرام وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا اذا صلنا الى ما صار اليه اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الله اللهم احسن خواتيمنا اللهم احسن خواتيمنا اللهم ارزقنا توبه قبل الممات ارزقنا يا ربنا توبه قبل الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نسالك يا ربنا يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم وكلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان أرددهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غالبين يا ذو الجلال والاكرام ربنا تقبل منا إنك انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم صوابا على سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم